وعادوا وتمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.